بسم الله الرحمن الرحيم قل أوعي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به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 الإنس والجن وعلى الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظن وأنوا كما ظننتم أن يبعث الله أعذا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد فَمَنْيَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْذِرُ لَهُ شِهَابَ الرُّوَصَةِ وَأَنَّ لَا نَذِرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِعُونَ وَمِنَ الْمُدُونَ ذَلِكَ كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هاربا وَأَن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربك فلا يخاف بخس ولا رهق وأن منا المسلمون ومنا القاصرون فمن أسلم فأولئك تحرروا شدة وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَذَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ وَلَا رَشَدَ قُل انني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاءهم من الله ورسالاته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 مَا إما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 123. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 124. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسدك من بين يديه ومن خلفه رصدا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَعَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَذَدًا